وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوْلِيِّ وَمَا يَأْتِيهِ النَّبِيُّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُ الْبَقْشَوْنَ وَمَا ضَعَ مَثَلُ الْأَوْلِيِّ وَلَئِنْ سألتهم من خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَا الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشراحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحذية وهو في الخصام غير مبين وَخَالُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِي لَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِلَٰهَاهُ الشَّهِيدُ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ لَمَا عَبَدْنَهُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا يَخْرَصُونَ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 وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من Avim, عظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم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 ولولا أن يكون الناس أمّت واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُورٌ عَلَيْهَا يَتْكِئُونَ وَزُخْرُفَ وَإِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مُقْيِضَ لَهُ شِيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَمُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْ تَبَلِّنِ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِ لِفَبِأَسَلْتَ الْقَرِينَ وَلِيْ يَفْعَلُوا مِنْ يَوْمِهِ إِذْ وَلَمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ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 وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم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 فلولا a عليه ula, من ذهب أو جاء معه الملائكة ula, فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا ula, فاسقين فلما ula, طَمَأْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو ما 13. لك 15. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. عَلَيْهِ 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26.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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن يوم بغتة وهم لا يشعرون؟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 Utahulurin gennet, a tumwa azuazukum tuh barun, Jupafu a lehim, biosziha fim, a habiua a kváb, Uha fi hamateste hihiri, a وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ